ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمعنون لو ما تأثينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما شكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرورون